بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا وبعد الأخوة في الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة الأخوة في الله سبحانه وتعالى ليست أخوة عابرة لدينا ما يسمى بالصداقات، صداقات عمل، صداقات دراسة، صداقات سفر، صالح، نفاق اجتماعي، كل هذا لا يعنينا، إن الذي يعنينا الأخوة في الله سبحانه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله. وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل أو استوثق عرى الإيمان أحب لله أبغض لله أعطى لله منع لله وقد استكمل أو استوثق عرى الإيمان الخوفة في الله سبحانه وتعالى هي أعظم الروابط بين البشرية لا يعدلها أخوة النسب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار هذا مهاجر من غطفان من خزاعة من بطون قريش وهذا أنصاري من الأوس من الخزرج ومن بطون هاتين القبيلتين لا يجمعون بين أهل مكة وأهل المدينة شيء إلا الدين إلا الإسلام فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار أخوة الإسلام فكانوا جلوس في المسجد هؤلاء أي المهاجرون متعبون مرهقون ثلاثة عشر سنة وهم في مكة يقاسون ويعانون الأمرين من قريش آذتهم في أجسادها في أموالهم في أهاليهم في مصالحهم في سمعتهم وأذن الله لهم بالهجرة فجاءوا واستقبلهم الأنصار الأنصار الذين ملأ الإيمان قلوبهم وسرى فيه في أيام معدودة جلسوا جميعا في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن بن عوف فيقوم وهو مهاجر لبيك وسعدك يا سعد بن الربيع فيقوم سعد بن الأنصر أخوك عبد الرحمن خذ بيدي أخيك فيأتي سعد ويأخذ بيدي أخيه الذي جمعته به عرى الإيمان والإسلام فيحتضمه ويضمه إليه فيزهد سعد بالدنيا كلها من أجل أخيه هذا فيقول تعالى معي يا أخي أشاطرك مالي في اجتماع فيقول له سعد اني اكثر قومي مالا واكثرهم نساء فلك شطر مالي ولي شطره وامرأتان انظر ايهم اقرب اليك اجمل احب اليك ايهما وكان هذا قبل نزول الحجاب وطلقها فتتزوجها وعندي بيتان لك أحدهما وعندي بستانان لك أحدهما وعبد الرحمن يستمع ساكت حتى إذا فرغ سعد قال يا أخي بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فدله عليه فباع واشترى على عاتقه دينا وما هي إلا ثمان سنين حتى دخل عبد الرحمن بن عوف بقافلة قوامها سبعمائة بعير إلى المدينة وأصبح من أكبر تجار المدينة هذه صورة واحدة فقط وتخيل معي مئات من الصور الأخوة في الله سبحانه مصعب بن عمير له أخ مشرك وقع أسيرا عند المسلمين أم مصعب وهي أم أخيه أيضا تاجرة صاحبة مال كثير وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفد الأسراء يباعون إلى أهل مكة فمر مصعب على أخيه وكان يسمى عبد العزيز موثق أسير ولكن وثاقه كان مرتخيا أخوه في النسب فقال مصعب لأخيه في الإسلام أشدد وثاق هذا لا يهرب منك واطلب به مالا كثيرا فإن له أم غنية فقال عبد العزيز إني أنا أقول قال أنت لست بيخي هذا أخي أخوة الإسلام ليست أخوة النسب الأخ في الله نعمة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها أسأل الغرباء الذين يعيشون لوحدهم مسلمين ما تتمنى يقول لك أخ الله لذلك سمي إبراهيم خليلا بتعرف السبب؟ ما كان يجد أخ الله كان أمة لوحده الوحيد الذي ينطق بلا إله إلا الله على وجه الأرض كله يومئذ هو إبراهيم الذي كان يتكلم بلا إله إلا الله وينطق بها من الإنس إبراهيم فقط كان يتمنى أن يسمعها من غيره فسأل جبريل ربه لماذا اتخذت إبراهيم خليلا يا رب الخلة هي أعلى درجات المحبة قال اذهب إليه وستعلم لماذا اتخذه خليلا فجاء جبريل على هيئة بشر ورأى ما في إبراهيم من الغربة وهو يرعى الغنم أجلكم الله وحيد فريد بين هؤلاء المشركين الوحيد الذي ينطق بلا إله إلا الله فاقترب منهم ورق له ثم نطق وقال أشهد أن لا إله إلا الله سماعها لأول مرة من غيره. ماذا قلت؟ قال قلت وأشهد أن لا إله إلا الله. قال مسلم. خذ نصف الغنم وقلها ثانية وخذ النصف الآخر. قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خذ النصف العقل وقلها ثالثة وخذني لك خادما يسمع لا إله إلا الله من أخ في الله قال أمسك عليك نفسك ومالك الآن علمت لما اتخذك الله خدلا خادم لأخ في الله ينطق لا إله إلا الله خادم إبراهيم سيد الموحدين أيها الكريم لا تتوقف القفوة في الله وعظمتها في الدنيا بل في الآخرة وإليك هذا الحديث العظيم الذي يشعرك بعضمة الأخ في الله، وأنك لا يمكن أن تفرط في أخ جمعتك، جماعك به الإسلام من أجل الدنيا. اسمع الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يحجون الله. عن إخوانهم كما يحاج أحدكم عن أخيه في الدنيا يدافع عنه يبعد عنه الأذاء يجلب له المصلحة في الجنة يحاجون الله ماذا يقولون يقولون ربنا إن لنا إخوان كانوا يصلون معنا كانوا يصومون معنا، لا نراهم معنا في الجنة، فيقول الله: قد كبلتهم معاصيهم في النار، فيقولون: اللهم شفعنا فيه، اللهم شفعنا فيه، فيقول لهم الله: ودخل النار. فأخرجوا منها من تعرفون ممن كان في قلبه مفقال دينار من إيمان فيعطون الموازين ويدخلون النار قال ابن القيم دخولا يليق بهم لا يمسهم شيء بل هم في نعيمهم يدخلون النار وهم في نعيم قال فيخرجون منها من يعرفه فيأخذون بأيديه ممن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا ثم لا زالوا يقولون ربنا إن لنا إخوة ما أخرجنا فيقول الله ادخلوا فأخرجوا منها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أقل من الدماء فيدخلون النار ويخرجون إخوانهم ثم يعودون ويقولون ربنا لا يزال لنا إخوة ما أخرجنا محاججة دفاع فيقول لهم الله أدخلوا النار وأخرجوا منها من تعرفون ممن قال لا إله إلا الله تريد أكثر من ممن قال لا إله إلا الله أخف الله أسلم لا أدري إن كان الذين يقتلون المسلمين اليوم باسم الإسلام هل لديهم عقول هل قرأوا القرآن هل قرأوا السنة لا أظن ذلك قال فيخرجونهم جميعا فيقول الله هل رضيتم فيقولنا وما لنا لا نرضى يا رب وقد بيت وجوهنا وشفعتنا في إخواننا فيقول شفعت الأنبياء وشفع المرسلون وشفعت الملائكة وشفع الصالح ولم يبق إلا أرحم الراحمين هو يتكلم عن نفسه جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام فيقبض الله قبضة من النار بيمينه فيخرج منها أقوانا لم يعملوا خيرا قط اللهم إنا نسألك رحم كيف يفرط المسلم بأخي وهو منفعة له في الدنيا والآخرة أما منفعته في الدنيا من هو مستجاب الدعوة أيها الأفاضل الصائم حتى يفطر المجاهد في سبيل الله المسافر حتى يرجع الأب لولده أو على ولده ودعوتك لأخيك بظهر الغيب مستجاب. تصور لو أن أخاك ذكرك عند الإفطار وقال اللهم اغفر لأخي اللهم فرج همه وقضي دينه واشفه أو إلى آخره مما يعلم من حالك هل تعلم بأن بجانبه ملك هذا الذي يدعو يقول آمين ولك بمثل آمين ولا كم؟ هل هناك فضل ونعمة أفضل من هذا؟ جماعة الخير اليوم الناس الناس لو أهدى له أخوه أو صديق الدراسة أو صديق العمل قلم يصبح يتذكر هذا الفضل كان حرا يتذكر والله قل أهداني قلم في السنة الفلانية في أخي هذا متاع الحياة حملته في قلبك فضلا فما بالك بمنفعة الحياة والآخرة أخوك إذا بلغك أنه دعا لك فقد حملك فضلا إلى آخر عمرك فكيف يفرط المسلم بأخير واليوم ونختم بهذه أنا مستغرب حقيقة ولا أدري إن كنتم معي تستغربون، المسلم على استعداد أن يفرط بأخيه لأدفع الأسباب والله لو أن اتصل عليه وما رد ما رد لأي سبب من الأسباب يحلف أنه لا يكلم بعد ذلك أخي رنت الجوال يعني أعظم ولا طرقة الباب توصل عند الباب وتدري أخوك في البيت وتطرق الباب ويعلم أنك تطرق الباب ويقول لك ارجع هل تعلم بأنه شرعا عليك أن ترجع وتسلم ولا تحمل في قلبك على أخيك شيء هل تعلم هذا هل وقع مثل هذا وإذا وقع تقع معه الكوارث أنا عند بابك تقول لي ارجع يا أخي الله شرح فما بالك بهاتف أي سلوة للأسفل على استعداد أن يفرط على استعداد أن يفرط بأخيه إذا وعده بموعد ولم يأتي وبدل من أن يستفسر عن حاله وما منعه يقول فلان والله أوعدني ما جاء ما رابطة الأخوة في الله أقوى من هذا جزاكم الله خيرا أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأني يوحد صف المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرفع الشحناء والبغضاء من قلوب المسلمين اللهم طهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء اللهم اغفر لإخواننا المسلمين اللهم ارحم إخواننا المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم في كل مكان وفي كل زمان. برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير والصلاة والسلام